ظهر في الساحة كتاب بعنوان أضواء الإسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره لمؤلفه يدعى ربيع المدخلي ما رأيكم في هذا الكتاب وهل المؤلف من أهل العلم المعروفين لديكم؟ لا شك المؤلف من أهل العلم خريج الجامعة الإسلامية وامتتلمذ على المشايف ومعروف والحمد لله وما ذكره هذه أخطاء أن تطبقها على هو ذكر الصفحة وهو اتطبقها على ظلال القرآن فإن أدركت أنه مخطي تبين خطأ وإلا الواجب قبول الحق الواجب قبول الحق هو ذكر الأخطاء التي فيه بصفحاتها حددها لك أن ترجع إليها وطبق عليها الكلام فإن أدركت خطأا فنبه المؤلف عليه جزاك الله خيرا وإن أدركت صوابا فالواجب أن تقبل الصواب نعم